استيليا ما خوّج بيجي نجاة، طارق يعني استيليا، الذي يطرق ليلاً، يعني شيء يطرق ليلاً؟ مش بيدثي. يعني يظهر ليلاً. وبيجي نوّيش أبي داركيش قريت شبه، آه، ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير. ربي عم بس على سامي شو يا رب خدعة سكتات بارزم. شبه هلك سك داركي من ليه ده تمر ويكشفيد الخرابي إلا أنك أي بيت ونيا بخيره وبواسية درك من البلاد. جب بجني بجني طارق، لأنك شبهت شهتين درك هذا. أنا بجني طارق يعني يظهر ليلا ويختفي نهارا وروجت شهتين استير بزربه بشهدة هذا. والسماء وطارق رباع مسيدر خير بجت أس عثمان كما وضرب العلمين كيف أخوات سيندب هم كيف خيني دخيني أما أبو ما شيء نريد أبو ما بصارمانا أم تبي السيندب بصرم بالعالمين الله عليه وسلم من كان حاذا فليحل بالله أو ليصمد مش هالك سكة هالك سيناجين خيني مش آن تبي السيندب خديب خيني يعني إيش من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يعني بس الله عليه وسلم مش ندم السيندب غير ما بالعالمين خيني أبغى اما نمی توان کافر و مشترك آمرد. اما شوکه چیه؟ شوکه کفر و شرکتی آمر به مسماخ و دپارزی. یعنی گناه حق معزنا سیند بس بخودی دیتا خواندن یا صیفته کربلا عالمین. و کین خورانه. نه کنار زنی چه گناه سرینی سکب زانی. ویرش ربلا عالمین سیند بسین عثمانی خنی. محتار ربلا عالمین سیند اشتاق خوان ایکل معنویت و افه یعنی إذا رأيته بكاني بقدرة يماظنة مياه قلق لولي رب العالميني وعثمانيش ايكل واتش تا مخلوقتشنا قلق لقب ماظن والسماء بنيناها بأيدن وإننا لموسعون أبا عامل مشت ما يجري كلي ماظن كلي فراه كلي قلق أبا عامل مشت أس عثماني كما والطارقي وأس تشت كما أس طارقي شكما وما أدرا كما الطارق أبا عامل ما بخد بيشتما شموزانان طارق تياه كثيراً قدرة كثيراً موازنة طارق النجم الثاقب يا رب العالمين هو تفسيره كذا طارق فما القرآن يفسر بعضه بعضا جرى هاي القرآن هوه كذا كذا هو تفسير كذا كذا أبيءك الوآيات يا رب العالمين يقول تي والسماء والطارق وما أدراك ما طارقوا موازناً طارق كذا وش ذاك كثيراً النجم الثاقب إرى النجم أفعل فلماء عبوة كالفلمة جنسينة يعني جنس النجمي يعني بعثيها كنت استيرها همو استيرها وكيها الإنسان بعثي كنت مروفها لقد خلقنا الإنسانة يعني همو مروف إراش والنجم النجم الثاقب يعني جميع النجومي يعني همو استيرها الثاقب هون أبي شيت كان ثاقب كنت كان روناويت كانت طارياتيه كانت ويته قتاكي قتاكي عالبيد جاك اخوه ده قتاكي يعني ايش بيه روناويت اما ام شاكي كان اما اسمه البيناد طارياتيه كانتو ويته ديار كلا وندك مفصله شرح ماتا خده بيجدوتي ابا الثاقب يعني اللامع يعني ابا تشي ابا تقالكي ترون يقول ابا بحسيها مستيرانيها بس بحسي واستيرها ابا تشطف ابا تقالكي ترون بجی همو استیر انگه همو چت کن همو تاریاتی کن کن و رونا خو دیار کن چه بجی بس او استیر ان اویت گالکترون و روناوا یا زور یا گش اما طارق عربانی سینده بیتنین و هم استیر دنای عثمان اش غابر عالمین یگوتی ما استیر ی دنای بونداشتا بونداش حکمت بونداش شود ما بوید دنای أي كلوا ولقد زيننا سماء الدنيا بمصابيحها. مع عثمان الدنيا شيء كذي، أي جوان كذي. بجوانينا أفسدال عثمان ربع الامين الدنيا، عثمان ديت دونينه بس سماء الدنيا أفسدت ذا. بدي ما بقول عثمان عثمان أفسدت ذا بنداء طغري بدي أكرهه لي. والشباك كذا عذربيت الدنيا حمو عذربيت. ويشا بعثمان الرشا مفلترسي. ترسي تو قال الجرار كا بعدين كا ساربونا من الأرستين. يعني تأخذ ساربونا وده لو خواتشناه خواتشنا. بالوقت ليه؟ بي. ها بي بيش الله سماء الدنيا. قنوزييناها للناضرين. طبعاً ليه جاء القرآن بدي. بدي مع كلي. على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و گفتم نوکن نویدن نیست. آنیا بیشتر خود او پیامبر را نویدن نیست. نه نه. وای آن نوته این، نوته این. آه، نوته اینه دنیسم. وای آنیا. اف نوای شرعی اف نویدن نیست. حتی اگر می نویسی نبشت، بیشتر بود اما نوین بشریه دنیسم. چرا که نویتو مخالف نبند چوست عقیده و چوست دیدگیر دیگری نبند عتیادیه نوی. دونا سريعة تيا ديا شو ويا دوا رب العالمين يا جوتي استير حكمة وواو رب العالمين دنا عصمة دبخد شو وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بالنجم هم يعني خاصة صحراء دیوه استره دی استرهانه و فلانجه؟ استره که خبله نشهد نشهد نشهد نشهد با قربله بنا کرده وای خود آه و اینو که بو فلاح جوتی ها وقت بو فلان استرهالات یعنی وقت فلانج دیده چی درین افل درست. چوش کاده يماك قالو بيشارد يعني اا لا ريسابسور باي دينيو اند ذا بويز ذا سوليد هذا اعتيادي اش ده ده درس اما ابو شنهاب سيراد حرام تشيا اه هم صح كاناستيرا وسيرا فاخين مغيبه بيدياك بيش فلان كاز لهيته لهيته بجون اخو با سري لو با سري هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيتي من اكتسب ان من النجوم يكتسب يجب من السحري. هناك شلون يجب هذا يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان يكون هناك شعب يجب ان يكون حرام شعب يجب ان يكون ناف جديدات يجب ان يكون هناك جديدات يجب ان يكون هناك آب برجن، آه، بیشتر برجت های چیه؟ طبعاً اون استیرن اتقال چه؟ گال موالی دمروی. موافق بوده، بیشتر آب برجت های و تجیان که خوشت دید، جیان نه فلان سالتی. ما افتهمو مخالفن جال برقان، مخالفن جال سنت دکان بیسال الله السلام. چونکی آب غیبی زنی بس را بالعالمینه. قللاً یعلم من فی السماوات والارض الغیب ایند الله. و لکن تو آعلم الغیب من رخیدی. I read the hive and answer, but noатina or ينزل noafsterm, no authority, do neither the labeled gods, but the people who are Americans When the Jews go to mediator and the телiti and only with his coronary concerns, our father should thank the presence of the Jews for the famous Consejo equipped to develop energy, Jesus said, Thank the Instagram Show About years ago ای رأی پیبرید دارم وی تو سری پیبرید دارم. یا آن نه چو طائف داشت دویا و قطع نوبی افره کنده. می‌آوی تجی پیامبر صالح سامو خینه وار بوده. وقتی پیامبر غیب زانی بود شو نکته. اما پدینی لک پیامبر صالح سامو غیب نزانی. او چه جیر کشته؟ کس نزدی؟ این را رب العالمین نمی‌کند. چون او کم روزات را به شکوه بیشی نیست عاد طبعًا، آه هذا، هذا بس ده في بخوكات عاوز يقول شو نخو بيدرسك؟ أو إنه كذا لا كده تناز بالفزونه ده، آه برجاء واش تعرفت؟ يعني أخيرًا الله وعلم يعني على أساس اسمروه كي تقوم على السلاح ولا خلا نبغيه من قديش يتمزامن؟ هذا يعني أخيرًا بيجي ده بخوش شو نخو بيدرسك؟ لا بدرسه، بل أنواع جوية ودي نيشانه يعني ساعتين نيشانو دبيجه واكيد دكتور وني دكتور ګره جوړه بجید هوی نشانه امبينين طبيان اف مرو ونمیته تو اسبوعات دي دیو نشانه عیب بینه ونیه هوی دلیوین دای زعیف به فلان ان شاء الله فلان شدین نی نشانه اعتیادی چوشکورتونیه هغه دتب سبب واجدا نه بینید سبب اعتیادی چوشکورتونیه و نشانه ونیه وخت جنې شنه دكتور لګره جوړه بجنه چېګهګه ستاده کورا يونکچا نیه اول نیش به سبب نیه نیشون به مواردی ویژه ای زانی عطیه میاد و نه بیتقال. مس اول دیگه اول وشنده ولت های تایید. دوباره سرعت این دنیا موفق چی دیدی؟ یا لوح المحفوظ لوح المحفوظش کس نظارت؟ ایلا کنن بی؟ لالا برالا من. جو بی جورهای و نیا و وقت get out sir salamur vida nawlad bjaroost nemad ba khald bo chunki onam jira avchit bejan i have watched that bejan avchit ben it omben yani endag onam division et oman sali hamot nemjini sir be fulan waqt galak na khosh yebini wa mo gaba jian hamu kasa keder bo mad dunyaya de kminare kuchnalidi wa na khoshina dilben wa khamna dilben kasa uniya bas chi amru bi yqnao kham wa khoshiyat ho ho یاد می‌نویم احتمالا خیلی هست سرندی، خواه او نخوشی و خامنه ای با او کسی که تم؟ خونای که مال بیت الله، حدیث ها بیت الله، نه نظری که بیت الله بی من ابری بی، و هنگ که تو کویت کویت که او نبیند زیبگوی همین، وای بیت الله وإيك الفوائد دي تستر عفير رب العالمين يجوتين واجعلناها رجوما للشياطيني ودما استير يدون يبوكنش آه <تصفيق> شيطان بيراجمك شو كي شيطان كنا سارب شديكودو كنا عثمانة وتشاخد أنا ملوكته رب العالمين واحد الوحي أبو ملوكته فريد كاد كنا ويلي كي أقول أبو جاش تسير وي وي رب العالمين وصولنا جعلناها إلى للشياطين يعني بيتين الرجمكرا او... وها فستيرا شامك بجريتك؟ بيت كبيد تشيغو بقر تريكي ها؟ أنا ها ها؟ تعال أبعثي ونياء أبعثي شاء لتعلم عدد السنين والحساب ها؟ ونياء الليل والنهار آياتين ونياء وويلد ودشين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبدأوا فضلا من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب أبعثي شاء بروجة إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا جابا سيندئا فقط ربعا عثماني كما و از بستيرا كما طارياتي كنكن و رنوه داد كويد و كل نفس لما عليها حافظ يعني ما من نفس إلا عليها حافظون يعني هر مروفة كي هر نفسكي إلا چه مهيد داناي نسره مهيد بوداناي ما عندك ملايكت داناي كو في مروفة بارزة چه مروفة عمل مروفه، هر شو لك كات، هر أخفناك بكات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين، كراماً كاتبين، عبد العالمية يقولون، ما دو ملائكات بمقيداناً، بشو لوا، نفسين عمليهم قوة، أخفنيتهم قوة، هر شو لك بتكتب، قوشوا لكوا، چش من أعمال القلوب جبيد، الدليش دو بيد، عبد العالمين أو تتعامل مع هذا المكان الذي يجعل ده المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا من يجعل بحسنتي المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ده يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يعني هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان ملکات بو نویسی. جاویه که رابر همیشت هر ملوفه که دو ملکاتت هاین عملیوی آخف او شلید دلیوی ده همو پیچلت هاین بکنه و سیار. بله. طبعا حسنا تو سیار. بس شده یک رحم. هم فرقت گل وسوسه گل ایراده بتنه. هم اوکاتو دلیتا گوده تا اترا بیده کش. بس هذا <عزع> أيك المعنى إن كل نفس لما عليها حافظ يعني عمل مروي كلات كان بارز إن شهد يوم رويد بارز إن رويد بارز إن عليكم حفظة رب العالمين لجيم رب العالمين أنك ملكات فريد كات وبش هكاة متبارزك بيعمل بيجي صلى الله عليه وسلم هل سكوات الكرسي بخنيد ملائكتك ده بيشوي راسي ده في مروي كلات بارز آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أو دعاءات أخير صورة البقرة فخنا ذي ملوك مربى بارزا إبروسي عليكم حفظا ملوك مربى بارزا أباشئك إن كل نفس لما علي حافظ مربى بارزا الشيطان أمربى بارزا الشافع أمربى بارزا الحسديه عنده أباش أمر وشلون أفكر عن أمره في بسم الله توكات على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هباشيتين هباشيتك اوراستن هباش هباش دانام ربكت بوتين كله نفس ليا هو بابشكات صحكه عملي هو بابشكات تشتاكي بالمسن كيتش بيد تخراب ترج قيامات مرو في شرمير كته وبرنبه عالمي رك بشرم زادي هاك مرو في كنيش مرو زي توبيدا فلينظر الانسان ومما خلق باش تقره عالميه باش تما نيشان شكر يعني من اي شيء خلقة يعني هو مودي من خليك بيجي مو من ما عمو هم بكيوتي يا شكرا الغي من ما يعني غي دافقين يعني فقيني عناو او غاشطه او غاشطه او غاشطه او غاشطه او او یا خروجو من بین صلب و ترائبی اف آوه که را تید اصله اصله اوه, آوه من بین صلب، صلب یعنی پشته ترائبیش اف سینگه یای از که سریه سینگینا ترائب اما ما بین هر دوکات چلیده چه دوید، اونو که علمی یا کشف کریم، تازه کشف کریم اف آوه که او آوه بچه گلی چه دوید اصله وی من بين الصلبي والترابي. عندك مفسر بيجن يوميري البشتية بدري يوم جنا يعني. بس يا قول راجح علماء بيجيت هذا بحسي كيايرة. عقب بحسي ميري بتنيها. يا خليقة من ماء دافق هذا يوميري يخرجوا يعني يخرجوا الماء الدافقه. يعني يوميري من بين الصلبي والترابي. يعني أول ميري تدري. يعني ما بينها هر دو ما بينها پشته و سینگی هم. سيد نه طبعا. آه. شو آو نبید تنه او نفشونه نبید؟ نه. اولا چونکه آو یعنی جنته بیمیر چنه بید. و میریشتنه بس او بحسي که بسی بسی بسی مرید کرد. آه چونکه آو نبید و نیا جنش چنه وآياته دي ما يهواه تبعسيلة يكتب رب العالمين هو الذي خلقكم من نطفة نطفة يعني شيا يكتب كيا آه فريم يجنو ميره عم بحسى ويش يكتب أما يرى رب العالمين بس بحسى ميري يكتب آياته بحسين نطفة يعني هذا كذا شكل فكاي كلام إنه على رجعه لقادر رب العالمين يقول إنه يعني بعثيه رب العالمين بعثيه يعني أوي اف تشيكري تشيكري على رجعه يعني على رجع الإنسان بعد موته اشتمرو في مريب فاما صاح كتب لقادرون فبصانها بيكي يدبي رب العالمين فبزاحمة نية اوه بيكي بي مروف افتشيكت و بشككو افتشيكت لها ديب ديالك <متحدث> بان ربما بيشت... وهو الذي يبدو الحلقه ثم يريد وهو هو عليه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو عليه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ها يا ديار سي ايش تنقولون يا ابو شه صا ناي دي وين درابراهيم ايش عوليا ما لا ترى عندك بي. بس ابيع وشياء اخرى اغلى غديرى افتى بلاء افتى بلاء جالى جالا كتير اختى بسلاك او <تضحك> <تضحك> يوم تبلس رائرو، يعني رجاء؟ رجاء قيامتها تبلس رائرو يعني تختبر سرائرو، تختبر القلوب وما في القلوب، امتحان رجاء قيامتها حساب سرchia، سر واجت بالنافد يعني سا حساب قالش دنيا، قال عمل سرفنيا ابتني سرق عودية قل أصلية. أصلية درزبيت عملية ديج لا يتقبل كن. أصلية درزبيت عملية ديج لا يتقبل كن. تبلى يعني تختبر امتحان وجه قيمة امتحان سارجية السرائر يعني أو تشتنوف دلودها. أو أو, أو تؤدي أو ما نفس سورة العودية تقول إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أو تشتنوف دلودها ديجلي هيت. ديجلي تدني بحساب قلوية ديجلي هيت كن. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ابراهيم ايش ترجع قيامته مال بتيك شو فايده من ودان إلا ابوجه لالي بجه بجه لازم تجي بعمل سليم بقلب قلب سليم يقعد لك ايش ترابي سي باوكش بيت بلاكاي باوكش بيت الشركيه الدجمناتيه النفاق الكاربه افشتا شو تداني الحسيديه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 ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. يعول بيت ينظر الى قلوبكم. ساتبتشيتنجو دلتنجو. شتنيق أعمالهم. فندش بيعم بس الله عز وجل سماح تبع سخوارجات كات. بجد يحقق أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. بجد آكان وخوارجاب بينن. تمع خوارج أمن زد موزن بصرمانات بنوتين بصر شارب بصرمانات كان وأبوه يتسرق كافر واتين تين سبع بصرمانات كان ما كي يوم بيريك شابه جب عمبل صلا الله عليه وسلم بيجيت هكا توبي بني بيج كتشن نفيجت كان بيج نفيجيت ب بيج نفيجيتهم بيج دلهم وده كيفن جام وكان بيش ولا وصيامه مع صيامهم أبى عمبل صلا الله عليه وسلم وده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 که ما یه من الرمییتی، شده ف تیر نف که وانیانیت داره، شده وش دینی چون ندل، و دی دیر که فتیم گل، و وقتی عفونی دعشا تین ایرا میسم، عفونی ایرا ریکابوش تو شادس میاد که، ای کی روزهی بودیم چون میسم چشتمه، بودیم چون نویره، بودیم سایپارت و، جمع مرحله وات کردند، وی سایپارت و گلکت قرآن عکاسیه، و قرآن خورد. میتی بس وقتی سواره که هاست میگه میتی دوستی بسواره که پیگاه تو میتی دسته خونه قرآن رو خوندیم تو میتی بسیاره. یا خواننده قرآن یا گر قرآن خوند. بس بیام باید سعی کنم چی بودی؟ یه بوده چیوند دری دینی داشت. بر هندش حسن البصری چی دوستی؟ میتی و الله ما سبقع ابو بكر بصلاات و لا صيام. يعني ما سبقهم أبو بكر ابو بكر بصلاة ونصيام مش أبو بكر بتروان فيجور جناددا بس ولكن سبقهم بما وقر في القلب أبو بكر باتش بيش وذاك هو, هو شو بداس خوانينا وجلد دير كرتم ديني؟ çünkü واقرن جوا بس شبو بس عمل بو ودل دانيه دل واه شبو دل واه خرابه جابي عم الله عليه وسلم یت بیشید ونیا اول کلک عبادتی که مس عبادت وچه نوعیه، شنید قابل نابود. یه تو راهی که خوب تاک ما بی نیادره و نیفیش دار که روژیاب کلیو قرآن و راهی که شنیده عادی بید. که تو مرور وکی وکوجی ونیا وکوجی هر وکیت خالق همو کشتی، شنیده وش دکه بید. بعد به عنبر الله علیه و سلم میتونی اوه شو فایده وناده نیفیش دار، نروژیت و نقرآن خاندنو، شو فایده وناده، چونکی دلواجیه، دلواج خرابه. يا وإيمان دلوا ده يعني كإيمان دلوا ده هبو عفوًا أفن دناك إرجد يوم تبلس رائرو امتحان قال شو ذا كرنا قال ليش تأوي الدنيا هاي هو بسرمادي وده لخبكش كرنا زائد قيامته امتحان مروري ساد الدنيا هو بيشتني سار عمليش فما له من قوة ولا ناصر ويرجع نمر في بيت شد بيت نمر في أو قوة تقول عذاب رب العالمين قرآس هاي ولا ناصرين لا كذي شعرت تذكر، اشتبهون يتركوا وتخلاصته هذي كلها تذكر. هاي مر في خلاص كترشك ما اه إيمانه أو دل بقى كجع العالمين أفاد مر وفيه خلاصته سبب فين رب العالمين درح ما خومه فيده اما رب العالمين بجد، فما له من قوة ولا ناصرين يوم ينفق في الصور ويوم ينفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قزماتي افشت رجا قيامته ناخود قد بهندش پیغمبري صلى الله عليه وسلم هر دسته كه خزمه كون مخرف كرد كات كات بنمال بنمال بوته يا بني فلان اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله اشياء بده بخو عملك تم تشوفو بهچ نه هادا گشت ياكي هادا گشت يا فاطمه يا فاطمه بنت محمدي پیغمبري گوتيا فاطمه گشم محمدي صلى الله عليه وسلم گوت اعملي فأني لا أغني عنك من الله شيئا. كم تشبهك شناب إلا يا رب العالمين؟ لا أخوي في يا كين فما له من قوة ولا ناصرين. نمر ببيت شيء به خلاص كات. نأك يا هوارا بيت. نأك يا ونيا كادنيا مروي كات. شو هذا قالك الدنيا يدل ولماذا يدل ايه تلفونه سيده وقالك التلفون كم تشريت ايه شو لهم تشبيت الصدقات الدنيا حوزرنا او رجا قيامت افشتني فما له من قوة ولا ناصر نبي او قوة هيا وخلاص قد نكسي شاورويت والسمائي ذات الرجعي اما سيندو دويا طب عالمين خيني في النوفي سورته دا بيشت اسوي عثماني كما اويت شريت ذات الرجعي يعني ذات المطاري نیا به باران لکه بزنی از راجه چون که همون قبیل باران شده بود، اونیا بیش امری جوره کته. همون قبیل باران گلک جاته، همون قبیل دوباره میکنه. یار جعو، همون قبیل وقت بوقت باران و رب العالمی حس کته بارانه. والآخر به ذات صدای رب العالمی اسبی عادی که می‌آبی دیار توشین تو دیار توشین تدریف. وقتی اف بارانا تید افا عرض پیچلی به ساغ بی کرده یا پیشین بی اینهو لقول فسرون افعالم سین خاند توی عثمانی او بارانا تینی توی عرض یوشتی شیند بید بجید اف قرآنه اخفنه که حق یا راسته لقول فسرون یعنی اخفنه که حق یا راسته و اخفنه که که حق و یا باطل تیدا دیاد و او کم گلت جایت بشین و برمه بزر دیمه از این دیگه چیل چپ کنید چنکنید، اگر با عالمین او می دیار کن این ها لقه بود، اگر او زارن که حق و که راست دیگه اینو دی قرآن هیم او دیار حق و او خلت او او او یا قرآن تسبیحات نوتيامو چتت دی او اخر همچتگی بدی چیز گه ها درا برانامیت که انه لا قول فسر و الا ماش یبتی اول دیل هندیش کا شتف باران اردیش ساخته باشین که قرانش چه ساخته را دلا قرانش ونیه دلا ساخته را به ربه عالمین نوه وحیه قران کلی چه ولكن يقولون روح وكذلك يقولون ان الناس من ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون دنيا. الناس يقولون ان لعب يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون حق ورا كبطل اشتري دارك دادي حقيقه چن واو چته تي داتي چه اخفتن بن همو حفتن همو راستن چو ظلم تدانيه چ او بنويت رب العالمين وبحث بيغمبرت بيشينو ككري بس قوم بيشينو ككري همو يتراسن چو دروت تدانيه چو خلتي تدانيه چ او بن حكمت رب العالمين دنيا گوتي افاتيفا هوب كان رواجب بسنته و حراما اوش همو هم يتحقن راسا وما هو بالهزلي دهشة خلت يا كام ظلم تدنيا إنهم يكيدون كيدا قبر عين بحسيك وافر مشرك دجمات إسلاميا أو يكيدون كيد أفاتك زرار بجيني أكيد ريكو فشرتي أم أمرا يلونك كل ده بزني تبكي خرابي بجيني أكيد كأب تنا حسيت هاي كيد بعيد ربع عن بيشتفي الله عليه وسلم مشرك راد بن جلك فيلون يبتدعونه كو المسلمين بصارمان تنهايلا دين إسلام تنهايلا قرآن تنهايلا زراعة الله عليه وسلم مشرك وكافر عم بتكير وهتخرج كان في داين بوني السمعة الإسلام إيش قال كان سمعة الإسلام إخراج كان وكريت كان سمعة السنة تبع النبي صلى هو كان يكيدون الإسلام وقتی نشی اسلام یاونیا و اسلام الفاش و آن همه آچیا، همه بریه وقتی نکرد. آونیا، آو مزگفت وقتی نپاکندن، آو علاماتی کشتن، آو نامیس عالمیه وقتی برند، آوونیا باجات هو وقتی ناخراب کردند، اسلام الفنا همه بریه. لسا ما اف پیلاندن دا اسلام بي بشکنن و نو سمعت اسلام و بسمانا بخراب کن و قرآن و سنته. و اکید و کاید. ما برایش تضاد منش پیلان ک ما نبي لانو وده كلام، السرير وده شكل ما مش خرابك جاي مفا، وبيلانو وده خراب كم العالمين بس بس مقابل إن الله يكيد بمن كادا به، أو برسله أو بالمؤمنين. نبا عالمین او مروی پیلان دین بودین خدا پیغمبر دلیپیامبر دانه دلیپسرمانه دانه بو کتاب خدا دانه نبا عمش پیلان که معاصر بعیت او پیلان اویی سریلش کند. فمهلی الكافرینه از خدا بیشتر پیامبر صلّى الله و سلم بیشتر سرمانه. عیا ما کی شلب کن؟ مهلت ده دعای ناتجد. ندعای كافراناتجد. نوزی چلونه کد دعای غیلا که لینه کن. جای عیا ما کی شلب ليكن أمhilهم رب العالمين مش إيش ده شو ليكم؟ إيش ده ليكن هيا مثلاً؟ فهذا محمد بن يأبى السنة رب العالمين الدنيا هذا. اللي هو كافر بيت؟ يا مشري البيت؟ يا زعيم البيت؟ يا بصر بس المارج بس يخرب يا زميت كات رب العالمين شو يات كات؟ صدام سيوكان صار رب العالمين يهلا؟ قال صار ما يوخربيه ها؟ بلا ده هيني ترى رب العالمين. يحكي ماذا كابي هاي رب العالمين حكي ما هو شهير مازاني؟ ما بشري بيت بيع ما هو شربن؟ كأسنا مينيتر، وهكذا هو من تشي هذه عوينة في عم العالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشني نيشادة، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إنه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قالك كش نيشادة، كبشر نابيني. رب العالمين نيشادة، ديت مرؤوفة كجناك يزينها ك. وتياره بخليته هلاو بابن، رب العالمين هلاو بابن. إنه ای کدیش دیتند، گویت ارابه خودش لقبه. رب العالمین گویت انزل و عبدي. د عبدي مشله کن. تبینه خونده باشتن اش ها، گویت عالم دی همای لقبه. از من همای تبینم. نم نه هم همای. اما رب العالمین ونیا حکی مزوند برکی دموهلاته داده دو صبر. بایدی چه بکد؟ تو ببکد. ایمان بینیت. رب العالمین حسن وقت عبده خوش لکد. غلاب باد عذاب داد باد جهنم. هم قدر رب العالمین قرآنی دو اعتقاد کردیم. گویت من. اما عامل امده سقوطیه چیکاری؟ ام خوشت بیم. به هدی مهلت داده هر کس که آبید، مهلت داده دادتا و باب که دفاع را توان دار خوب، هیمال رویدن، بس او مذاکره چیه؟ یکیم. رویدن، یعنی کمیل. یعنی او مدت از دم کافر و ضالم و مشرکا، اما نج مذاکره کم. چون چه دنیا همو او مهلت بیدوا. چون کد دنیا چیه؟ پیش اخرته و ورشتک بیت یچیا بینی نزدیک دهت یعنی شراب العالم جره دنیا ایش دم دگیه دلاته او پشت دنیا دا ده عذاب ورای ک اخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم علی فوق خلق محمد وعالی وصلی اجمع